وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ يَخْضَعَ لِلْحَقِّ قال يا رب صرني بما كذبون فأوحينا إليه ان يصنع الفلك باعيننا ووحينا فاذا جاء امرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين